وَالْخَسِيرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنِقَاصٍ لَّهُمْ حَتَّى إِلَى جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حسرتنا على مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى أَظْهُورِهِمْ أَلَا سَأَمَا يَذِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ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 جمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين.